بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين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 اِنَّ رَاكِمَ عِلِّيُونَ كِتَابٌ مَرْقُون يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ اِنَّ الْأَبْرَارَ فِي نَعِيمٍ على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 وَمَا أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما